بلَْبَدَ لَهُ ما كَامُ يُخفُونَ مِ قَب مَْبَدَ لَهُ م كانَُوا يُحفُونَ مِ قَ وَلَُُّ عَنْهُ وَإِنهُم لَذِبُونَ فَخَلُّوا إِنَّهَا إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ فَخَلُّوا إِنَّهَا إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ وَلَوْ تَرَى قال اليس هذا بالحق قال اليس بالحق قالوا بلا وربنا قالوا بلا وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون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 قالوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَيُّهَا الْحَسْرَةُ عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَسَاءَ مَا يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وَمَنْ الحَائةُ الدُّن يَ إِلَّا لعبُون وَلَهُ وَمنَنْ حَئةُ الدُّ إَِّ لاعبُون وَلَهُ وَلَدآخَِةُ خَيول للَِّذينَ يَاتَّقُون وَلَدُآخَِةُ افلا تعقلون افلا تعقلون وقد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون وقد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون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 وانا مبدل لكلمات الله وانا مبدل لكلمات الله وانا قد جاءك من نبا المرسلين وانا المرسلين وَإِنْ كان كرى عليك إعراضهم فإن استطعت أن تلتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية وإن كان كرى عليك إعراضهم فإن استطعت أن تلتغي نفقا كلنا في السماء ابتدأ يهوم بايه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونوا من الجاهلين